ندعي من الله النصر فالنصر النصر للامام المنتظر ندعي من النصر للامام المنتظر شي العدم من الغادريه شي عدوخنا العدم من الغادريه شيعه ونعهدك ردنا النصر دوم نقدم مروه تك والفرحه يا يوم من تهز رايتك عالالعالم تحوم تمحي كل الظلم يا ابن الحسن قوم تمحي كل الظلم يا ابن الحسن قوم اظهر علم دولتك عال ترفع رايتك اظهر علم دولتك عالي ترفع رايتك عمك العام بس حطها بروحه هي شي عدوخنا العدم من الغاضريه ادعي من الله النصر للامام المنتظر والتزيعه مؤسسه كلمه الحسين الفاطم المنتظر شي عدوخنا العدم من الغاضريه شي العدم من ni hapo توي الخاك بيدقو منصرة ما نذل هيحات وحنذل نكسرة ما نذل هيحات وحنذل نكسرة ما نريد يرد شمر يا شيخ الهاي الزمر ما نريد يرد شمر يا شيخ الهاي الزمر كسور اسمو فالنواس بالوميا شي عدوخنا العدو من الغاضرية ندعي من الله النصر المنتظر ندعي من النصر للامام المنتظر شي عد العدم الغادريه شي عد وخنا العدم الغادريه يقدر ذولا الناصبين يفجرون مش ما علينا تامروا ولا ما يقدرون يزحف لحسين نوصل خليه يعرفون بنحب ونلبل ساكن بالعيون بين حب وللابل ساكن بالعيون صحنا صوت بكل يقين يا لثارات الحسن صحنا صوت بكل يقين يا لثارات الحسن جينا كلنا نصار لك يا ابن الزكية شي عدوخنا العدو من الغافريه من العدم تغادر يا شيعتك مولاي تنطر يوم من ظلم الزهره والباب لا انسى الطبره تعالي ومعروف الاسباب صحنا يا للثار نرفض الظل الرهاب صحنا يا للثار نرفض الظل الرهاب صوتك الحق يعطي لا فتا الا علي صوتك الحق يعطي لا فتا الا علي زلزل عروش الظلم والناصبيه احنا العدم الغاضريه اجعلنا الله النصر بالامام المنتظر ادعي مننا النصر بالامام المنتظر شي عدوخنا العدم الغاضريه شي عدوخنا العدم الغاضريه عيطت قلت يا مهدي بيد عباس عمك شاط الفرات من على الساس وفى عهد الوبوح القطع الانفاس وفى عهد الوبوح القطع الانفاس وحمل دين القمر وانطلع حسين العمر وحمل الدين القمر العمر ما خضع للذل ولا ها بالمنيه كي عدوخنا العدم الغاضرية عمان الله النصر للإمام المنتظر دعى من النصر للإمام المنتظر شي عدوخنا العدو من الغاغريه شي عدوخنا العدو من الغاغريه كلمات كلمه الشعر الحسيني السيد قائد هاتف الياسري أدا الرادود الحسيني سمير الكربلائي النشر والتوزيع مؤسسه كليم الحسين الفاطميه